إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مضتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء ذَٰلِكَ أُولَٰهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا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 فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْآخِرَةِ يَسْوُنَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَذَّرُوا مَا عَلَوْا تَسْبِيرًا أَسَارَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ غَدًا قُدَّا يَأْتِي يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَى وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشفر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا قُرْآنُ كِتَابَ كَفَّ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اتَّدَافَ إِلَّا مَنْ يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَا أُضِلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَعْجِزُ وَاجِرَةٌ إِذَا أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أردنا ضَيَّعَتْ أَمْضَنَا مُطْرَفِي غَفَفَ فَسَقُوا فِيهَا, فيها فَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح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 ما يصلام مذموما ومدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا فلن نندى اولئك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مجموما مخدولا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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى حلقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا قَتْلُ أَوْلَادِكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا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 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ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 إن لكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران لينذكروا وما يزيدهم الا نكورا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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانْصَتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا أَدْبَارَ لَهُمْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى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 قل اجعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوينا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 وإن من قرية نَحْنُ نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما أَن أن نرسل بالآيات إلا بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس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 قَالَ أَلَا أَرَأَيْتَ كَفَنًا الَّذِي كُبِّرْتَ عَلَيْهِ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذِيَّتَهُ إِنَّ وَالذَّابِ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ أَجَلَ مَنْ جَزَا ۚ أُكْوِنَ جَزَاءً وَاسْتَفِزْ مَنِ اسْتطَعْتَ مِنَ الْغَنَمِ بِصَوْتِكَ وَاجْنِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وتفى بربك وكيلا ربكم الذي يزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما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 أَفَا أَمِنْتُمْ أَم أَنْ يُخْسَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُقْذَفَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلا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 يوم ندعو كل أولاس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في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 بَثْنَاكَ لَقَدْ كَفَتَ رَكَنٌ إِلَيْكُمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ سَمَا لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نصيرا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 وإذا متغوا الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويثألونك عن الروح وَلَا ضَارَّ قَوْمٌ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِذْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقدك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا أَبَىٰ تَأْوِيلًا أَبَعَثَ اللَّهُ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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يأدي الله فهو المؤتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وَنَخْرُجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمِّيٌّ وَبُكْمٌ وَصُمٌّ مَّآوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَبَضَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا وَمْكَ فَر بِ آيتِنَا وَقَُوا وَقَُوا أَعِذَاكُنْ عِظَمَو وَرفَةً أَئِن لَمَ بَعوسُونَ خَلْقَ أَلَم ي رَوأَن اللََّ الذي قَلَقَ السَّمَواتِ وَن الأأَقْبَ قادِرٌ عَلَ أَ يَقُْقَ مِثْ لَمْ وَجَوَانَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيجِ فَأَبَ اللَِّمُونَ إَِّكُفُوراب قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم قشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تسع آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالُوا لَغُو فِدْعُونَ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ له إِنِّي لَأَظُنُّ يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرحون مثبورا فَأَرَادَ أَن يَفْتِنَ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَا غَوْمًا وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وتجئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر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 أيما تدعوا فلغوا الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من عذم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَاسِبَةٌ أَمْ لِأَصْحَابَ الْكَافِرِ وَرَقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكاف فاقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا ولا آذانهم في الكاف َُّ بََت نَاغُم لَقلَمَ أَجّحزبَي أَحصَال مَا لَ بِسُ أَمدَ نَحنونَ قُّ عَلَكَ نَ بَأَغُ بِالحَّ إغُتةٌ آمنوا بِرضجِم وَجدغم غدَاء وَرَبطْنَا وَلاَ قُلُوبُهُمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أَأُلَٰهَ إِلَٰهٌ مَّعَهُ لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَتَ وَيُهَيِّئْ لَكُم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يأدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وَنُقَلِّبُ غُنْمًا ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُ غَمّاسٍ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْ غُنْمٍ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنَ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَا قُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْذُرْ بِرِزْقٍ مِّنْ غَيْرِ طَفْوٍ وَلَا يَشْعُرُونَ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَحْسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا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 قُرَّبَ وَدِّي أَحْلَمُ بِعِدَّتِهِ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَعْرِفِ فِي جَمْعٍ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِي جَمٍّ مِنْ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَذْ قل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَغٌ مّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن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 فمَا ش أَفَل يُؤم وَمَ ش أَفَل لَكفُرض إِ أَفَدنا لِظالِ مَِ نارٌ حاطَ وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحب سَنَعْمَلُ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيها. يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَغَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, وإستبرق مُتَّكِئِينَ فِيهَا وَلَى الْأَرَائِفِ نِحْم السَّوَابُ وَحَسُنَت مُرْتَ فَقَااء وَبُربَ لََّ سَلَ وَجُلَْنِ جَعَنَالِ أَخَذهِ جعَلنا لأَقَدجِ مَا جَتَين مِن الأأَْن ب وَخَفَف نَا غُمادِنَ ق وَجَنا بَنَغُمَا زَبق كلتَجَتَن آتَ أُكُلَ وَلَم تَقلم مِن الغُوشَي وَفَجّرنا نخلان لغمانها رى وكان لغو ثمر فقال لصاحبه وغوى يحاورو انا اكثر منك ما لو واعذ نفر ودقال جنة ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وَمَا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ وَأَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَغْوَاكَ رَجُلًا لا كِن لَغْوُ الله رَبّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ خَلَتْ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله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 أو يصبح ماءها غررا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ماء فطفيها وهي خاوية على حروشها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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروغ الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْ قَبِيلَةٍ أَحَدًا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 افَتَتَّخِذُونَ غَوْدُ الذِّكْرَةِ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 دِفَاءَ وَلَقَد صَرَّفْنَا فِي غَاذِ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن كِرَأَى بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وَإِذ القلَم سَالِفَتَ غُلَ أَبَرَح حتىَ أَبلُ غَمَ جمَعَ البَخرَيينِ أَو أَمُّ يَقُقُباء فَلََّا بَلَ غُمَ جمَ بَْن غِمَا نَس ختَغُمَا فَتَّ خَذَسَبِيلَ غُوفِبَخِْ فَلَمَّا جَاوَزَ قَوْلَنَا لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت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 بَوَّأْنَا جَنَّاتٍ عَبْدًا مِن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِن عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَذَا الْأَمْرُ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 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ تابع ثانية فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك من ذكر فان طلقا حتى اذا ركب في السفينه خرقها وَلَا أَخْرَقْتَ لِتُغْرِقَ أَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْ امْرَأً قَوْلَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عسرا فَقَل قا حَتَّى إِذَا دَقيا غلاما فَقَتْلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ